لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م أ ل م تر إ ل ى ا ل ذ ي ن أ و ت و ا نصيبا م ن ا ل ك ت ا ب ي ؤ م ن و ن ب اسماء ل الله و ل ذ ي ن كفروا ؤ ل ا ء ل ه د ا ى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 فمنهم من آ م ن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا باياتنا, إن الذين كفروا بآياتنا كلما نضجت جنودهم بدلناهم, بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إ ن الله كان عزيزا حكيما والذين د خ ل ه م جنات تجري من ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن فيها أ ب د ا ل ه م ف ي ه ا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 ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين آ م ن و ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن